ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمون وإذا مس الإنسان الضر بعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن يَدْعُنَا إِلَى إلى ضر كَذَلِكَ كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد الْقُرُونَ القرون من قبركم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا كَذَلِكَ كذلك نجزي القوم المجرمين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 وَإِذَا أذقنا الناس رَحْمَةً من بعد ضراء مستهم إِذَا لهم مكر في آياتنا قل الله أَسْرَعُ مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرعوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشافرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرضعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مزل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلق به, به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زغفها وزينت وظن وظن أَهْلُهَا انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها عظيما كان لم ترنا بالامس كذلك نبصر الايات قوم والله يدعو إلى ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وثيادة ولا يرهق وجوههم قسا ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة فترهقهم زلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أرشيت أجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا متانكم أنتم وشركاؤكم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 قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من, يملك السمع والأبصار أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الْحَيَّ من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الْأَمْرَ فسيقولون الله فقل أفلا تَتَّقُونَ فذلكم الله ربكم الحق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 وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بيئون مما أعمل وأنا بيئ مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لا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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أنبك لنفسي ضرا ولا نفعا إِلَّا ما شاء الله بِكُلِّ أمة أجل إِذَا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون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 ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجدين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتت به وأسر النجامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون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 فلا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرطون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون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 فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين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 قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فدعون ائتوني بكل ساحر عليم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 فما آمَنَ لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعاد في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا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 واجعلوا بُيُوتَكُمْ قبلة وأقيموا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وقال موسى ربنا إِنَّكَ آتيت فرعون وملأه زِينَةً وأموالا في الْحَيَاةِ الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اضمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم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 حتى اذا ادركه الورق قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل و من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسرين، فاللَّيْومَ نَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آيَةً وَإِنَّكَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِرُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٌ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ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 فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين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 وَإِنْ ينسسك الله بِضُرٍّ فَلَا كاشف لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قد جاءكم الْحَقُّ من رَبِّكُمْ فمن أَرَادَ أَنْ يهتدي لنفسه